في المزرعة حيوانات أشكالها مختلفة أحبها تحبني تحبني أحبها في المزرعة حيوانات أشكالها مختلفة فيها بقرة فيها ديك فيها بطة في المزرعة حيوانات أشكالها مختلفة فيها haruf, فيها hısam, fıh sus. Tüm mısra hayvanat aşkalluha farklı. Fil mısra hayvanat aşkalluha farklı. Aşkallah,